كالك ما هو انكر منه وهذه المرتبه حرام باتفاق العلماء و الائمه مثلوا لهذا كابن القيم وغيره للدرجه ديت في الخروج على الحكام طيب احنا النهارده مثلا عايزين نحكم الشريعه ونحن من ابناء الناس ولا نستطيع طيب هنعمل جماعات مسلحة طيب الجماعات المسلحة دي لما تقاتل دولة منظمة والدولة دي ممكن يكون لها إعانات مجانية فصة هؤلاء يبقى أنت مثلا معاك عندك كاملة الانتراح وكاملة الانتراح الطلقه اللي انت بتطلقها مش هيجي غيرها إلا بصعوبة لكن دي دولة منظمة ولها جيش خلاص يبقى هيحصل نوع من المواجهات هذه المواجهات ممكن تحكم القضية وانت تطلع على الكرسي ودعوك يقول ابن كثير رحمه الله ما افلحت في موضع الابن والنهايه والنهاية ما افلحت محاولة قط في, في الخروج على الحكام لكن ايه اللي بيحصل؟ تشرب الأرض من دماء العواد عشان كده العلماء يتكرمونا الخروج ويقول العلماء إن, ان كل فتنة وطع في هذه الامة الى الاخر الزهر ثببها هذا عدم التطر على مخالفات الامراء وترعة الانكار عليه من باستلاح قال يعني يترتد على الانكار ممكن اكبر قال انت لما خرجت على الانكار وكنت تقولت ايه ان تقيم حكم الله مش كده جميل طيب هل حكم الله إقرام؟ أبد حفظ إن حفظ مات مئات أولون من الناس والذي من أجله خرج لا زال قائما.